وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذل ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورف الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤصد عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ أَلَّا يَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ